اول ده هو الشيكون وجي الله اكبر ميت وَلَقُدْ آتَيْنَا نُخُمَانَ لن يشكر فإن اذكنا ذكوا من نذكم من سالش قول لله هو مري انما ما يشكو ومن إذ قال لكما إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لكما إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ مُّبِينٌ <تصفيق> وَأَوَّى فِينَنِ مَرَّتْ سُوءٌ مِنْهَا وَإِنَّ النَّعَاهُ هَل مَرَّتْ سُوءٌ Arlaqan. O soyun